أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باراة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مؤمنة بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند van de stad de فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وهم وتباق قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم سابقون لا يرقضون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون لا تؤاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفص Zie de Aayat, وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر Samen met de أَلَا تقاتلون قَوْمًا كَانُوا أَيْمَنَ وَمُغْمًا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وهم بَدَؤُ قُمْ أَوْ قالوا اتخشونهم فالله احق أَن تخشوه إِن كنتم مؤمنين ويلهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تتركوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يعلم الله الذين الَّذِينَ منكم مِن قَبْلِكُم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 وَسَاجِدَ اللَّهِ من آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْرِ إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج ik wil iedereen bedanken voor het ik hier ben. Ik wil hier en ik en ze staan in الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله waarlijk, zij zijn degenen die بهم برحمته من جوارض وجنات لهم فيها نعيم مكيم ان فيها ابدا إن Yeah. or وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب إِلَيْكُمْ من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترب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 فقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليك وضاقت عليك مور الأرض بما وذلك جزاء ال... ...op het vlak van قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قات لهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أَحْبَارَهُمْ وره banen, arbanen, min deunilagi, waal Sterker nog, dan